Kun minä olen täällä, sinun on Mm-hmm. Oh Maan eteläinen, maan eteläinen, maan eteläinen, maan eteläinen. Päässäni ayyam min mahri ghali taala aw mtaali kune If nah heaven is say you lamin يا ترى عندك على شاني لحد مع التليفون تكتور نفساني انا انا يا ترى على Thank you. dot com. لو حبنا غلطة تركنا غلطاني ما زال عشاني مع بعض مرتاحين مين اللي قالك مين مين اللي قالك مين عن حبنا غلطة لو حبنا غلطة هتركنا غلطاني ما زال عشاني Maa vastahtaminen, minä مين اللي kysyn minä مين minä kysyn minä kysyn minä kysyn minä kysyn minä kysyn minä kysyn Entä hän? Ei hän Hallelujah. Woo. Mm -hmm. يا جماعة انا حاسة عندي شعور ان الدنيا كلها عايزه تقتلني بقال اكتر من ساعة احاول ازبط الدنيا والحلقة خلاص اتفشخرت يعني مش ضع منها كتير ما علينا بص يا جماعة يعني معلش سامحوني والله يعني غزبا عني اصلا مش عارفة الدنيا كلها بزت عندي فجأة مع اني والله مزبطة كل حاجة قبل الحلقة بس معلش سامحوني انا خلاص اصلا للأسف الحلقة زي ما قلت بازت فمش مشكلة بقى بقى نص ساعة حقرى الكوستز اللي جاتني طول ما انا كنتش بينه عشان بس حدش يزعل انا كنت وصلت الفين اه اوكي ده قريته مجنونة كريم كامل بتقولي معلش يا امي انا لازم اقوم انقعدت مخصوص على البيتج عشان انت مخصوص والله اسلاميلي أمر عشان انت وحشتيني قوي وحشني صوتك يامر وبالتوفيق يا حبيبتي وموضوع الحلقة حلو ومشت قيل خالص ربنا يوفقك اسلاميلي حيوتي ربنا خليك يا رب احمد يبيان بس انا عايز اقول حاجة اللي يترشح يترشح ما احنا والمفروض نختار اللي يعجبنا ونسينا من, من المناصنين وبتاع الفلول دول دي احسن ده احسن حل وعايز بس اعرف رأيك في حمدين صباحي انا شايف انه حلو على اللي موجودين وممكن يجي منه بالنسبة لحمدين صباحي هو الميزة في انه مش فلول وانه كان دايما رافض للي كان حاصل في النظام السابق وانه كان من ضمن الناس الثورجية القدام من ايام حتى السادات وعبد الناصر بس مش عارف